ما قطعت من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب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 وَيُؤْثِرُونَ على أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا أَوْرِفْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا رَبَّنَا إِنَّكَ رؤوف رحيم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 كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله اني اخاف الله رب فَكَانَ jenih izahali inality, da je zalejno bili vsakacima resolez, o usko s veremok Oh vsak okam, zakonju Inna Allah khabiru bima ta'maloon. Wala ta'konu kaal-lazine nesu Allah, făansâhum anfusahum, aulāikahum al-fasiquun. La yastăwee asahabu nar wa اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على In ti tave v aunque il ligilی de Molo chegaj отправili vse Pražen. od Lice za razovanej, ini je sellem je uro Huwallahu alladhi la ilaha al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun Huwallahu al bari'ul